هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا تعلموا عدد السنين والحساب ما الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم ان أل الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرْرَ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ طَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْرَهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرِّ مَسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهنكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم مَجَلَّنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلٍ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 جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَجَاهُ إِذَا هُمْ يبغون فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إلِيَنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون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 116. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزن كقولهم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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه الخلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 وَاجْعَلُوا بيوتكم قِبْنَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على